No, no, حقا للكب أخرجا وعلى سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكذبهم الضار ولا المكين ولا هم عذاب النبي قدير مزان وعائل مستفق ورجل لأل الله بضاعته لا يستري إذا بيمينه ولا يبيع إذا بيمينه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما غاق فأصحابه الحلف او اليمين او القصد كلها اسماء لشيء واحد انا اولها معنى واحد فتقول حلفت او اقسمت وانت تقصد اليمين معقد مفهومه وهذا الباب في كتاب التوحيد بما <تصفيق> للخلف من مساه لشناب التوحيد لان ان خلف او القصد والعلا ثلاثه اقسام او على ثلاثه مراقب اولا الحلف بغير الله عز وجل وهذا شرك اصغر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي اخرجه ابو داوود وغيره في صحيح انه صلى الله عليه واله وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وفي لفظ فقد كفر والشرك هنا أو الكفر والشرك الأصغر او الكفر الأصغر إلا أن يقصد الحال نعم أن يرفع مرتبة المحلوف به إلى مرتبة الله عز وجل في التعظيم وفي الخوف والرهبة إلى آخر العبادات التي لا تكون إلا لله وقدها طبعا أقصى بالحسين أو برأس الحسين قوصدا أن الحسين هو معبوده الذي يسمع دعائه والذي يجيبه والذي به يستغيث وبه يستجير ويخشى من الحسين أن يبطش به إذا حلف به كاذبا ولا يخشى من الله أن, يخ... أن يخسف به الأرض او أن يبطش به إذا حلف به سبحانه كاذبا فهذا بلا شك أقرب من الشرك الأكبر وإذا حلف بالحسين أو برأس الحسين هذه العقيدة فهذا الحلث يكون من الشرك الأكبر واما الحلف بغير الله الذي قد يجري على لسان بعض المسلمين دون ان يقصد هذا التقظيم لهذا المخلوق به او ان يعني يسو ان يسوي هذا المخلوق بالله في العباده هذا يسمى نوع من الشرك الاكبر او الشرك الافضي الذي هو لم يصل الى حد شرك الاكبر <تصفيق> نحو من يقول ااا ااا والنبي النبي يقلب بالنبي صلى الله عليه وسلم او وركون الناس او يقول وحيات محمد الى اخر هذه الانواع من القسم الشركي <تصفيق> الثاني اليمين الغموس الذي يحلف بالله كاذبا متعمدا متعمدا الكاذب فهذا من تبائر الزنوب وكما ثبت حديث ابن المصود وغيره ان الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه كاذبا او في روايه على يمينه فذرا ليقتطع بها مال من مسلم لطغى الله وهو عليه غضبان فاليمين الغموض اليمين الغموض ان حلف بالله كذبا وزورا هذا كثير من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله نعم وان كان كان يشك دون الشرك الاكبر شيء و الثالث الذي يحلف بالله عز وجل او باسم من اسماء الله او بصفه من صفات الله فها هو الحلف او القسم المشرع الذي من تع له قاطضا عظيما تعظيم الله عز وجل انه يزر ويقتفق ان ينصب على تعظيمه لله بالحلف به وبإيمانه وإثباته إلى أسماء الله وللصفات الله عز وجل والمصنف هنا عقد هذا الباب ليبين حكم من يكسر من الحلف المشروع او يقصد الحلف بالكذب يحتمل يعني في حديث أبي وريره هنا في قوله صلى الله عليه وسلم الحلف الحلف من فقط للسلام هنا نعم هنا الحلف قد يقصد به الحلف المشروع يعني أن يكثر من الحلف بالله من أجل أن ينفق سلعتها يعني أن يجعل سلعتها هنا ثقة أي تباع اي يروج مجلته العتي فهيكثر بالحلف بالله من احلف بالله في ترويج العتي أيضا أن ان المقصود بالخلف ولو هو الحلف كذبا الحلف كذبا اي اليمين الكاذبه او الغموم أنه يقسم بالله كذبا أن سلعته فيها كذا وكذا وليس فيها أي شيء من هذا ويكسر من هذا الحلف كذبا كي يروج سلعته وقد جاءت رواية عند الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال اليمين الكاذبة من فقط من سلعة هذه الرواية تؤكد على الثاني ولكن أيضا ولكن الرواية المطلقة التي تستخحين وهي الحلف يدخل فيها أيضا كراهية الحلف بالله لغير حاجة يعني الاكثار من الحلف بالله لغير حاجة نحو الذي يحلف وإن كان صادقا كي يروز لسلعتين ويفسد من هذا الحلف رجل يكره له <تصفيق> نعم ومن خلف بالله كاذبا او اكثر من الحلس بالله فاروجا لتلعته فان جذائه ما جاء في الحديث عكس ما, إيه ما اراد فالجذاء من جنس العمل هو اراد ان يروج لتلعته فاذه وعاقب نقيدي قبضه انكلاته هنا طروج بل تبور وان بركه تسبيح الذي قد يكتئنا يكتبه من بعض ما باع ينفق او ينفق هو اراد اراد الكسره فوق لمحق البركه لان بغير سبيل مقبولة عند الله صلى الله ومن أنواع الحالس التي عفى الله عنها هو ما يسمى بلغة هو كما جاء عن رضي الله عنها أن يقول الرجل في بيته لا والله لا والله وهو لا يقصد او لا يقصد عقد اليمين يعني لم يعقد يمينه علي, على شيء وانما لفظ زر على لسانه دون أن ان يقصد اليمين هذا معفو عنه لقوله تعالى لا يؤخذكم الله باللهو والتؤامانكم نعم وانا مايوخذكم بما كسبت قلوبكم لا انا جرت على لسانه دون أن يعقد يمينه ليس كنينه لمعه كما قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى لا قول مفيد نعم منفقه للكلعه اي ترويز للكلعه نعم خوض من النفاق وهم ضيء الشيء ونفاده ومنفقه للكذب أي مثلثة مثلثة له والإتلاف يشمل, يشمل شيئا إما الإتلاف والحس وأن يصلط الله نعم نعم نعم على من حريق أو نهب إلى آخرين او الاتلاف الاتلاف المعنوي ان ينجع الله البركة من ماله فلا يشعر بقيمة هذا المال ونجع البركة تعني ان الرجل يعني يمتق ماله يمينا وشمالا في غير مفائدة دون ان يشعر بشائدة هذا المال وكأنه لم يرضق شيئا نسأل الله أن, أن يعافينا من هذا وأن يرضقنا ببركة في المال والولد <تصفيق> ومن هذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليمين إنه إذا على يمين ورأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه كما ثبت هذا فحديث عبد الرحمن ابن ثمرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم رحمه الله وفي حديث سلمان ذكر الرسول صلى الله عليه على وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله وفي هذا إثبات صفة, صفة الكلام لله كما أنه في قوله تعالى كَلَّ إِنَّهُ وَمْ رَبِّهِنْ يَوْمَ إِذٍ لَمَحْجُوبُونَ إثبات لرؤيه الله لرؤيه المؤمنين لربهم عز وجل فنفي الرؤيه عن الكافرين او اثبات الحج لهم على الله يقتضي يقتضي اثبات رؤيه المؤمنين لله وهم كذلك نفس الكلام لهؤلاء أم يقتضي أن الله عز وجل يكلم أن الله يكلم غيرهم من عبادهم ويكلم أنبياءهم ورسلهم في عرفات يوم القيامة وفي الجنة ونحن نؤمن أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بحرص وصوت ليس كمثلي شيء مما هو السميع والبصير وللإمام أبي نصر رحمه الله تعالى أسجي رسالة بعنوان الرب على من أنكر الحرس والصوت يرب فيه على الأشاعرة نعم على غيره من أفراق الجهمية والمعتذلة نعم الذين أنكروا كلام الله أو تأولوا كلام الله ما أنه كلام نفسي كما قالت الأشاعر أو أن الله عز وجل لا يتكلم أنبت كما قالت الجهمية عليهم لعنة الله الجهمية وهؤلاء الثلاثة قد عوقبوا بهذا العقاب لما يدل على أن من كلمه الله عز وجل كلاما يرضى به عنه أنه قد أنعم عليه وأسبغ عليه نعمته بهذا الكلام وهذا هنا ظلال تعارض نعمزاء في بعض الايات في كتاب الله ان الله تبارك وتعالى يخاطب ويكلم الكافرين احيانا فان كلامه سبحانه مع هؤلاء المغذبين هو كلام توبيخ وتقريع النفس ليس النفس للكلام الذي الذي هو محل الرضا عن العبد اما التوبيخ والتقريع فانه من نصيب ليس كثيرين وان ابن رحمه الله رب على هؤلاء الذين ادعوا افتعاض بين ايات القران في الايات التي تثبت كلام الله عز وجل لطائفة من الكاثرين والآيات التي تنسي أن الله يكلم هؤلاء كما في قولي اختأوا فيها ولا تكلموا إلى آخر هذه الآيات من خلال كتابه الرد على الزنادقة والجميع نعطيما ادعته من تأويل القرآن وهنا القنف من الثلاثه وصيط ظالم وصيط هو كما قال الشيخ ابن مصيمن هنا والذي نعم اختلط نمسواد شعره ببياض انام ببياضه اختلط سواد الشعر ببياض الاشعر لكبر سنه وهذا الذي بلغ هذا السن قد ضر دفت شهوته فكون أجبنا يقع, يقع من مثله يعد أمرا عظيما ومن أجل هذا كانت له هذه العقوبة الشديدة لأن الزنا يستغرب من مثله ولذلك كانت التفرقة في عقوبة الزنا او في حد الزنا ومع بين الشاب الغير مخصن وبين الرجل الذي قد أخصن بالزواج الذي قد أخصن, أخصن بالزواج أيضا يستغرى منه الزنة لماذا يزني وقد حصنه الله عز وجل بزوجة فمثل هذا يتفق أن يرجع ليس العروف وأما الشاب الذي له يعني شاه وصبه فإن عقوبته اخف من هذا لأنه وإيش لأن الزنة نعم قد يتوقع من مثله فأقيم له الفرصه لايش للتوبه ولتطمين نفسه بعد ذلك للزواج إذا وقعت هذه الجريمه وإن كان بلا شك على شك الجاني المقفر ايضا لو اذا عليه الحد حد الرجم ومات على التوحيد ان حد الرجم يكون كفاره لايش لهذا الذنب ولك انه يخفف حياته في هذا هذه <تصفيق> من قوله صلى الله عليه واله قال اصيمت تغييرا من باب التحقير بشأني وهو هذا التحقير الله قوله عائل مستكبر العائل هو الذي يعود هو الفقير الذي له عيال يعودهم هو الذي <تصفيق> يحتاج أحوج ما يكون إلى التوابع فكيف يستكبر فكيف يستكبر أنه يحتاج أن حتى يتصدقوا عليه او حتى يعطوه من زكاه المال فاذا تكبر واستعلى وغير حق انه ايضا يستغرب المثل هذا ان الفقر ان الفقر يكثر العجب فدي بتطرا القليمه ان العجب ينتشر بالفقر فاذا تكبر واستعلى وتنكف عن العلا فقري فإنه بلا شك يستحق هذه العقوبة عائل ومستكبر وكما إحنا كما قال سبحانه في قوله ووجدك عائلا فأغنى فالله سبحانه قد على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أغنىه عز وجل وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد المتوابعين عليكم السلام في غناه وفي فقره والعائل هذا المستجبر قد وقع أو جمع بين سوأتين ووقع في كبيرة فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الكبر بطر الحق وغمط الناس هو هذا العائل المستدبر إما أن يبطر الحق وإما أن يغنب أن يظلم وهذا يعني وهذا قد مراه من الله ونفط علينا ليش أن نحذر هؤلاء منين يمين هذا الأمر من يمين الكبير وذكر <تصفيق> أخيراً رجل جعل, جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه جاء الله او أن هذا رجل نعم تستر الله والروايه رجل جاء على الله بضاعته طلب الزلال ولا في محل يشكم محل نصب المفعول به الفاعل هو الرجل او الرجل هنا في محل مبتدا الرجل مبتدا وزع على الفاعل وهو الذي يعني معموله لفظ الجلال جعل الله هذا الرسل على الحالث بالله بضاعة له وإنما ثاغة كما قال الشيخ بن واطم وانثاغة هذا التأويل لأن النبي صلى الله عليه وآله ولد فصره بذلك حيث قال لا يشتري إلا بيامينه فإن في قوله رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيامينه عبارة او جملة لا يشتري إلا بيمينه هذه جملة مفسرة لما قبلها مفسر ما قبلها وهذا ليس من التأويل الممنوع فإن هذا من تفسير كلامه صلى الله عليه وسلم بكلامه ولا يعده تأويلا يعني لا يعده تأويلا مزموما صدر وهذا كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني فقال العبد يا ربي كيف أطعمك وانت رب العالمين فقال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمني فلو أطعمتني لوجدتني عندهم إلى آخر الحديث فهنا في قول الله عز استطعمك عبد فلان فلم تصعموا تفسير وتوضيح لنص الاظاره السابقه لان ه... هذا يعني الذي به الله كلامه فتتاول الحديث قال عبد استطعمت وكلمتني فسال العبد ما معنى هذا الكلام واستغرب أن ينسب هذا إلى الله كيف تطعم او كيف وتكلمك وانت رب العالمين زينت فقهه مرادهم كلامه فقال استطعامك عبد فلان فلم تطعم فهذا هو معنى الحديث هذا ليس تاويلا انا بعض اهل البدع يحتجون على اهل السنه إذا هم بيان هذا المعنى بهذه الطريقه انهم ايه قد وقعوا في التاويل لا هذا ليس تاويلا هذا ليس تاويلا يخرج الكلام عن معناه عن معناه الحقيقي التاويل المذموم هو الذي يخرج الكلام عن معناه الحقيقي اه أما هذا هو تفسير للمعنى ليس ليس تاويلا مذموما ايضا هنا الحديث عليه على النح على النحو نفسه رجل ان الله بضاعته فكرهه بعد قولي اي لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه وهو معنى قوله في الحديث السابق الحلف من فقط من فقط من الاطلاء من الحلف من اجل ان يروج للاطلاء تابع ايضا متواعد او مو... متواعد فانه لا يكلمه الله ولا يذكره يوم القيامه الحديث هذا حديث صحيح كما قال المصنف يخرجوا ابو فاميليا يشهدون ولا يمتشهدون ويبهدون ولا يبتهدون ويبهدون ولا يغبون ويظهر فيهم فيه في السمن وفيه عنذ منهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس فرضي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم موضع الشاهد من حديث عمران الحصين كما يتعلق بهذا الباب في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون يشهدون أي يخبرون بالشهادة يشهدون وكما قال الشايخ ابن وسيمين هنا ولا يُشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحية وكما قيل الإمام أخذ إن فلانا يقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد فقال إن قاله فقد شاهد فقد شاهد يعني أنت إذا قلت أبو بكر في الجنة فلم تصدق أو لم تبدأ كلامك بقولك أشهد أن أبو بكر في الجنة فسواء تلصفت بأشهد أو لم تتلصف فإن مجرد قولك أبو بكر في الجنة تعد شهادة منك وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعفنان في الجنة الأخيرة أنا هذه أنا هذه شهادة منهم علي, على هؤلاء بأنهم في الجنة فهؤلاء يشهدون يعني يخبرون بالسهادة فوضى لفظ أشهد أو بغير لفظ أشهد ولا يستشهدون يعني لم تطلبونهم السهادة وقيل المراد الذين يشهدون شهادة الظور بغير علم معنى لا يستشهدون لا يطلب منهم تحمل الشهادة فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء الظور شهداء الظور فإذا دعي للشهادة فشهد شهادة الظور يعني يشغله هذا الحديث أنه من الذين لا يعني لا يستشهدون وإذا لم يدع للشهادة أصلا ولم تطلب منه أداء الشهادة فشاهد قبل أن تطلب منه فأوه أيضا من الذين يشهدون ولا, ولا يستشهدون وإن يعني <تصفيق> ونقلنا بالمعنى الثاني أن هذا يشكل عليه حديث زيد بن خالد الجهني الذي أقرزه مسلم والذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لو إلا خيركم أو قال أنا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها قبل أن يطلب منه أداء الشهادة فهذا من خير الشهداء ولا تعارض إن شاء الله إن الجامعة سهلة هذا الذي عمر خير الشهداء إذا شاهد قبل أن تطلب منه الشهادة يشهد بالحق إلا من شاهد بالحق وهم يعلمون أه. وأما الذي يؤدي الشهادة دون أن تطلب منه أه. فيشهد شهادة الزور فهذا بلا شك لا يدخل حديث زيك إنما يدخل في حديث أمرها من الذين يشهدون ولا يستشهدون هو مأذور مذمون انه لا ولا يثمنون وهذه صفه ثانيه لهؤلاء انهم يخونون الامانه اه بهذه الشهاده الظور اه انهم يقدمون مظلوما او يقدمون بريئا بهذه الشهاده الظور ويضيعون الأمانات بهذا وأيضا من الصفات أنهم ينذرون ولا يوفون يعني ينذر أحدهم ولا يفي بنجره وهذا ليس بعيدا عليه على, على من خان ولم يؤتم أنه أيضا لا يفي بالنس ويظهر فيه مؤسما أي يكثر فيهم الشخم ولكن هل يعني هذا هذا يعد يعني ذمما يستمن اما ان هذه صفه لهؤلاء على سبيل الاخبار عن غير حالهم بلسر ظهور السمن او الشحن في جسم الانسان هذا احيانا لا يكون باختيار الانسان فكيف الزام عليه الذم هنا ليس عليه على ظهور الثمان بغير اختيار الإنسان وإنما الزم لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات وكان من ثماتهم أنهم كاثر فيهم الثمان هذا على سبيل الاخبار عن ثمان الثمان كما في حديث الخوارج أنه صلى الله عليه, عليه أخبر عن الخوارج او أن من صفات الخوارج أنه محلوق والرأس وان من سمائهم وان من سمائهم انهم يسمرون الاظار فهل معنى هذا أن تشمير الاظار يعد مذموما او يعد من اتفقوا به وحده يعد مذموما أو من الخوارج لا ولكن هذا على سبيل أن من صفات هؤلاء او من السمات التي يتميز بها هؤلاء عن غيرهم هذه السمات هذا على سبيل الاخبار عن صفر لا. وأيضا قد يكون من أسباب زمنهم بهذا الوصف أن هؤلاء الذين يشهدون بالذور في الغالب يأكلون أموال الناس بالباطل وهذا الأكل هذا الأكل بالباطل يترتب عليهم أنهم يصيبون أكثر من كثرة الطعام الذي يتحصل احدهم عليه من هذا المال المحرم ماذا يعني مشهود في هذا الزمن هذا مشهود ما بركه من ان من يتتبع بعض اخوان هؤلاء الذين يفتحلون الشهاده الزور او يعني طبعا استهلالا عمليا يعني يشهدون زورا ضد الابرياء مقابل الأموال سأمثال هؤلاء قد تجد أنهم فعلا يظهروا فيهم الثمن هذا اخبار من الصادق المظلوق صلى الله عليه وآله عليه وآله ليس, ليس عبثا وليس من باب الكلام الذي لا معنى له نعم. نعم. حديث من المسعود أيضا موضع شاه منه ثم يجيوا قوم تصدقوا شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته أي من فرعة حرصه على أن يشهد بأي شهادة حتى ولو كانت باطلة أو لو كانت زورا فإنه يعني كما قال الشيخ بن هنا يجيب <تصفيق> سلام كما كنا ان تكون هؤلاء لا يبلون بالشهاده ولا باليمين حتى تكون الشهاده واليمين في حقهم كانهما متسابقتان اني لا ادري هل هو حلف اولا ام شهي ام شهيد اولا نسق للحلف مع الشهاده وهذا يدل عليه على, على ان لا مبالاه وعلى عدم تعظيم الحلف باليمين ومن ذلك كان السلف يربون اولادهم وابناءهم على تعظيم الشهاده وكان يضربون اصغار على هذا اذا شهد فضير بشهاده زور لا يمزحون ولا يضحكون كما يفعل بعض الاباء بجهل بل كانوا يضربون الفضير عليه على, على شهادتي بالظور ما يحدث من بعض الصبية الصغار تجد ان احيانا ياتي الصبي صبي ولك يقول إن اخي فعل كذا ولم يكن يشهد عليه بظن الباطن هذا ان كان الصبي مميزا ينبغي عليك أن تؤدبه وان تبين له حرمه هذه الشهادة الباطلة والصفة لا تضحك ولا تمزه لا عليك أن تربيه وأن تؤذبه كما كان يقول إبراهيم النخائي كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونخنوا في غار الله نورك طيب إن شاء الله نعلى الله يخبر لنا أن يكون الإسبوع القادم والمجلس والأخير في شرح هذا الكتاب وأنا أتوقف عند هذا الحد إن شاء الله نظراً للتباط بمواد الهام إن شاء الله يموعدنا القادم مع ذات ما جاء في زمة الله وزمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> صلى الله على بن وعلى آله وصحبه want hulle het al